بسم الله الرحمن الرحيم. الإفلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن.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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا ما كم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال النبي لك خروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا أثقلهم وأثقلا مع أثقلهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فنبذ فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فأخذهم الطوفان وهم غالبون.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 ويأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاقوا الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إن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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا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 وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يستقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكلبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 والذين آمنوا بالباطل وكذرو بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى الجاه هم العذاب ولا يأتي أنهم ضغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهلنا مل بالكافرين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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها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 ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به, فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ودعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين